A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Alif Sa Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrik harajun minhu litundhira bihi wa dhikran lilmu'minin Ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum wa la min dunihi awliya aqalilan ma tadhakkarun Vakamil karjatin ahlaknaha, fa ja ahab, sunab, ja ten ahum koo ilun. Famakana da ahum idja ahum, sunab,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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ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 قَالَ أَظِرنِي إلَ يَمُبَثُون قَالَ إِكَ مِنَ الْمُظَرين قَالَ فَ بِمَا أَوَتَنِي لَ أَقَودًاَّ لَهُم صِراطَكَ المستقيم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 Yabani Adama, kad anzalna alayikum libasan yuarii sõõatikum warishaa, valibasu teqwa, zelik khaeir, zelik min áiati Allahi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 Ata ala Allahi ma la ta'anamoon? Kul amar rabbi bil qisht waakimu ujuhakum inda kuul masjidin wadu'uhu mukhliitsin lehuddin كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 قالوا ادخلوا في امم من قد خلت من قبلكم من تَائِذَ الددَّ رَكُ فِيهَا جَِيعَْ قالَالَت أُخْرىَهُم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 لَهُم مِ جَهَ نَّمَ مِهَادُ وَمِنْ فَووقِهِم رَواش وَكَذَالِكَ نَجِز الظَّالِمِين.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 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة النَّارِ النار أن قد مَا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا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 قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة لدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وَنَادَى أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ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 قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في سِتَّةِ أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والالشَّمسَ وَالقَمَرَ وَ يومَمُ سَخخاتٍِ بأَمرره أَل لَ الخَلقُ وَأَمُْ تَبارََكَ اللهَّهُ رَبّ العالممين دُ رََّكُمْ تَبَّعَ وَخُفِيَةً إنهُ لا يحبّ المُاتَدين.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 وَبَلِّغُوا لِكُم رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُوا لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 Uballi rukkum risa la ti rabbi, ua anala kum narsi hun amin. Awahajibitum anaja kumdikrummi rabbi kumada rajuli bin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 فَذَكُرُوا انَا اللهَ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ Alu inna bima behimu minun. mu'minun la la istakbaru inna la la la kafirun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 وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 تعفوا وقالوا قد مس ابانا الضر والسراء فاخذناهم بعتتا وهم لا يشعرون وَلو أن أَهل القُرَ آمَنُوا وَاتَّقَلَ فتَحنَا عَلَيهِم بَكاتٍ مِنَ السماءِ وَ الأأَرضِ وَلاِ كَذَّبوا فَأَخَذْناهُ بم كانَوا يكسبون افا امنا اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امنا اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون افا مكر الله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 أَلَئِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَى بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْيَمِينِ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ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 وَجَاءَ السَّحَرَةُ فَدَّعَوْنَ قالوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 لأُقَدطِ عََّ أَدَكُمْ وَأَْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ ثمَُّلَ أُصَلْنِبَكُمْ أَجمَعين قالَاوا إَِّ إِلَ رَبِّنَا مُم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 قَالَ سَأَرْبُكُم أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 فقَانوا مَحْم تَأتِنَا بِهِ مِنْ آيٍَ للتَسحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحنُ لَك بِمُؤمنِنين فَأَرسَلنَا عَلَيْهِ مُُّوفَانَ وَجَرَادَ وَالقَُّ لَ وَضَّفَادِعَ وََّمَ آياتَ مُفَ الصَّلَاتٍ فَسْتَكبرَرُوا وَكَانوا قوما مجرمين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 وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي دَاعُونَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلهة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 يَأْمرُرُهُم بِالمَارُ فِي وَنههُم عَ الْمُ كَرِ وَيحلنُ لَهُ الطَّيباتِ وَيحَرّم عَلَيهِمُ الْخَبائِثَ وَيضَارُ عَهُم إصرَهُم وَأَوللََّ كََت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 وَيَوْمَ لَا يُسْمَعُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمًا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا مادِرَةً إ رَبِّكُمْ وَل عََّهُم يَتَّقُون فَلََّ نَسُمذُكِرُوبِهِ أَن جَيْنَ الذيينَ يَهَونَ عَ السّءِ وَ خَذْنَ الذيينَ ظَلَمُوا بِعَذاَابِم بَئسِم بِمَا كانَوا يَفْسُقُون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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق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 زَاءَ مَثَلَ النَّقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلاقدَد ضَرَأْناانِجهَهَن النَّمَكَثيرَ مِنَ الجِّ وَإِنسِ لَهمم قُلوبُ لا يَفقَونَ بِهَا لَم قُلوبُ ال لا يَفقَون بِهَا وَلَهُ أَعيون ال لا يُبصِرونَ بِهَا وَلَهُم آذَانُل يسَعُونَ بِهَا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 ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من لَا لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقتَرَبَ أجلهم. فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الد الدَّع وَلهَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِن آتَتَنَ صَالِحَ نَكَُّ مِنَْ الشَّكِرين فَلَمَّ آتَهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَ أَفِي مَا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 تَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِكُونَ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجٌنٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا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 وََّذينَتَدونَ مِن دُونِهِ لاَا يَسْتَطعونَ نَ الصَّكُم وَلَا أَنفُسَهُم يصرُون وَإِن تَدُهُم إلى الْهدَ لَا يَسمَعُ وَتَرَهُم يَظُرُونَ إلَكَ وَهُم لا يُبُصون هُدِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ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 وَْكُرُْ وََبَّكَ فيِي نَفْسِكَ تَبَرّعَو وَخِفَتَْ وَدُونَ الْ الجَهْرِ مِنَْ القَولِ بالِاللُودُِ وَْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنْ اللَّافِلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عَن عبادته ويسبحونه وَلَهُ يسجدون